وإن قال ربك للملائكة di مsam ب ب hand di gakon di sulen Thank you. Go! Hvala što pratite is <laughs> cool قُلْ إِنَّ يَا أَنْتُمْ تَشْكُرُونَ أَمْ تَسْعَوْنَ جُهْدَكُم نَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا رَغَدًا إن ندوا قلنا ببوب الضوء